1. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 2. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور 4. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثم أنتم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 الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سَكَنَ في الليل والنهار وهو السميع العنين قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم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 قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قل ٱللَّهٌ أَمْ شَهِيدٌ بَيْنِ وَبَيْنَكُمْ وَأُو۟حِىَ إِلَىَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ ۚ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ ٱللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ 119. قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون 110. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون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 119. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون 110. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا الله ربنا ما كنا مشركين 17. ونظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون 18. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وإن يروا كل آية لا بِهَا بها إِذَا إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير وَهُمْ وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا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 وَأَلَمْ يُؤْرَدُوا لَعْدُ لِمَا نَهُوَ أَن هُوَ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ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 اتهمت ساعه بغت تقالوا يا حسرتنا على ما قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم الا ساء ما يزرع وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَذَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَدْ عَلِمُوا إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِينَ يَقُولُونَ فإِنَّهُمْ لا يُنْكِذِبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا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 وَقَوا لَهُ لا نُزِنَ لَيْهِ آيَةُم مِرَِّ أُلْإِن اللهَّهَ قَادِرُ النَا لَاأَيْ ي نَزّ لَ آيَتَمْ وَلَكِ أَكثَرَهُمْ لَا يَعلَمْ وَمَا مِْ دَ 119. إليه إلا مَا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم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 وَلَ قَضِ أَرسَل النَّ إِلَ أُمَمِنْ ي قَبنكَ فَأَفَذْنَاهُم بِالْبَأسَ يَضر إِلَى عَهُمْ ييتَضَرَ فَلَنَا إِج أَهُ بَأْسُنَا تَضَرى وَلَ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 حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ غَبَاءَةً فَإِذَاهُمْ مُبْلِسُونَ فَقُطِعَ آذَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ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 119. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين 110. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله 119. فنصرف الآيات ثم هم يصدفون 110. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون 111. هو ما نرسل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 124. إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إليه قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون 125. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ليس لهم دونه وليا ولا شفع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالودات والعشير يريدون وجها ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فأتوا ردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتننا بعضهم ببعض ليقولوا ليقولوا أهؤلاء إيماننا الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين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 ثَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَن أَعْبُدَ الذين تدعون من دون الله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 يَقُصُّ الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي مَا تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو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 وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون وهو القاهر فوق عباده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 ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَّئِنْ أَنْجَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ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 أَوْذُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ عَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا أَو يَلْبَسُكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقُ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ۗ اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ بِوَكِيلٍ لِكُلِّ نَبٍّ مُسْتَقَرٌّ وسوف وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ لِكُلِّ نَبَأٍ مُسْتَقَرٍ 119. وسوف تعلمون 110. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فآرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسين كَالشَّيْطَانِ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ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 لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلِ الْكُلَّ عَدْلًا لَّا يُقْضَى مِنهَا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّن حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ قُلْ قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدان الله 8. قل أندعو من دون الله ما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 وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أَقِيمَ الصَّلَاةَ وَأَتَّقُوا وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ويوم يقول كن فيكون قَوْلُهُ قوله وَلَهُ وله الملك يوم ينفق في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول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 وَكَذٰلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآكَ كَوكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَتَلَمَّى فَإِذَا قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِنِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنَّمَا أَهْدَانِ رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ 17. وقال الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إن ووَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَحَاشَ لِيَ أَن أَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ 119. فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين 110. وحاجه قال أتحاج 121. وما بِهِ به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون 122. وحاجه قومه لا يشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف تخاف ما اشركت ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطان وكيف تخاف ما اشركت ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون فأي الفريقين إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون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 117. كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين 118. وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس كل من الصالحين وَاسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشرقوا لحبط ما كانوا يعملون أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِن يَكْفُرُوا بِهَا فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ وَكَّلَنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى الله أَلاَ إِنَّ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِ هَدَاهُمْ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ قُلْ لا عليه أجرا إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ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 تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تَبْدُونَها وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَلُمْتمُ ما لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ بَارِكٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَلِتُنذِرَ أُمَّ القرى وَمَن حَوْلَهَا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 أَلَمْ تَرَ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمْرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ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 لََتَّ قَطَّ بَينكُمْ وَظَلَّكُمكُم تُم تَزُ لََََّ قَطَّ بَينَكُمْ وَضَلَّكُمَّكُ تُم تَزُم إِ يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون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 وهو الذي أنزل من السماء ماء اَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ فَضْلًا فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا أَمِنًا نَخْلٌ مِنْ نَبٍّ وَالزَّيْتُونُ نُورٌ مَّنَ مَشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ اُنظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الجن وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سُبْحَانَ لَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَن لَّا يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شيء عليم.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 أَجِئْتُ أَكُونُ بَصَائِرَ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ وَكَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَآرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ لَا لا اله الا هو واعرض عن المشركين ولو شاء الله ما اشرك ولو شاء الله ما اشرك وما جعلناك عليهم حفيظا وما انت عليهم بوكيل لا تَصُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 اَما يُشْعِرُكُمْ اَنَّها اِذا جَآءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ وَنُقَلِّبُ اَفْئِدَتَهُمْ وَاَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ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 جاء الله ولكن اكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا وانشاطينا الانس والجن يوحى بعضهم يوحى بعضهم الى بعض زخرف القول قررا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 ولتصغى إليه أفئذة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون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 يَبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عليه إن كنتم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 وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِقَارِجٍ مِّنْهَا أَوَى مَنْ كَانَ بَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا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 وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله وإذا جاءتهم آية عن نؤتى مثل ما اوتي رسل الله الله اعلم حيث يجعل رساله الله اعلم حيث يجعل رساله سيصيف الذين اجرموا صغار عنت الله وعذاب شديد بما كانوا 119. ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعب في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وَهَٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا ۖ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَذَكَّرُونَ لَمْ يَجِدُوا سَلَامًا عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَيَوْمَ أَخْشُرُهُمْ جَمِيعًا وَشَرَّ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعْ بَعْضَنَا بِبَعْضٍ قاللَا رُمَ الصوكُم خَالدِينَ فِيهَا إِا مَ شَأَلهَّ إِ رَبَّكَ حَكمُ النالم وَكَذَلكَنُ وَلّ بَعْضَ الظَّانِ مِينَ بَعْضًا بِمَا كانَُوا يَكْسبُثُون يَا مَعَشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ 109. ويقصون عليكم آياته وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين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 إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم وَيَسْتَخْلِفُ مِن بَعْدُكُمْ مَن يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُمْ مِن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ إِنْ يَشَأْ يُذْهَبَكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ثُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ إِنَّمَا تُوَعَدُونَ لَآتْ وَمَا يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل فسوف تعلمون ما تكون له واقبه الدار قل يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل فسوف فِحو <تصفيق> الظَّالِِم <تصفيق> وَجَالوا للِ وَجَالُوا للِللَّهِ مِمَّا ذَرَأ مِنَحَررضِ وَالأَنَّ مِنَ صِبًا فَقالَاوا هذا لِلهِ بِزَعْمِم وَذَا لِشُرَكَِنا فَمَا كانَ شُرركَائِهِمْ فَلَا يَصلُ إِ اللَّ وَمَا كانَ اللَّهِ فَهُو يَصل إلَ شركَانائِهِمْ سَ وكذلك زينا لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاؤهم ليرضوهم وكذلك زينا لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاؤهم ليرضوهم وليلبسوا عليهم دينهم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 وَالْأَنْعَامُ حُرِمَتْ ذُهُورُهَا وَالْأَنْعَامُ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً إِنَّ عَلَيْنَا سَنَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ سَنَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ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 شَجَ النَّاتِ إِا الرشاتِ وَضَيرَ مَا رشاتِ وََّخُلَ وَالزَّرُى مُخْتَلِفًا أُكُلم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 قل آذ ذكرين حرم أم الأنثيين أم اجتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين وَمِنَ الإبل اثنين ومن البخر اثنين قل آذ ذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا ام كنتم شهداء اذ وصاكم الله بهذا ام كنتم شهداء اذ وصاكم الله بهذا فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم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 وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بَيْنُهُمَا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِغَضَبِهِمْ وَإِنَّا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 إلا تتبعون إلا الظن وإن إِلَّا إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلما شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا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 ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشدا وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا لا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 وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً عَلَّمُم بِالْقُرْآنِ رَبُّهُمْ يُؤْمِنُونَ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وَإِن سَتَهُمْ لَغَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى ورحمة فَمَن أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ فَمَن أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَّفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ آيَاتِنَا عَذَابًا بِمَا كَانُوا يَصْدُفُونَ فَمَن أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَّفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن آيَاتِنَا عَذَابًا بِمَا كَانُوا يَصُدُّونَ فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصبف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا فَمَن أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَّ عَنْهَا فَمَن أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَّ عَنْهَا سَنُجَزِي الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن آيَاتِنَا سوء بِمَا كَانُوا يَصُدُّونَ هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي ربك هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي ربك او ياتي بعض ايات ربك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 119. الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما, إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون 110. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَاتِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ حنيفة. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ العالمين لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ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 وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ يَبْنِي وَكُم فِيمَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رحيم صدق الله العظيم